نوادر النحا نحوي وصاحب بطيخ قال نحوي لصاحب بطيخ بكمتان كالبطيختان اللتان بجنبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان فقال البائع بضربتان وصفعتان ولكمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نحوي مريض وأحد عواده عاد بعضهم نحويا فقال ما الذي تشكوه قال حمى جاسية نارها حامية منها الأعضاء واهية والعظام بالية فقال له لا شفاك الله بعافية يا ليتها كانت القاضية نحوي وسائل قيل إن بعض الفقراء وقف على باب نحوي فقرعه فقال النحوي من بالباب فقال سائل فقال ينصر فقال اسمي أحمد فقال النحوي لغلامه أعطي شي بويه كثرة نحوي ورجل يلحن قال رجل لسعيد بن عبد الملك الكاتب تأمر بشيئا قال نعم بتقوى الله وبإثقاف ألف شيء لحن مستملح قصد رجل الحجاج بن يوسف فأنشده أبا هشام ببابك قد شم ريحك بابك فقال ويحك لما نصبت أبا هشام فقال الكنية قنيتي انشئت ورفعتها وانشئت نصبتها وهل فهمت منك شيئا؟ كان رجل اسمه أبو علقمة من المتقعرين في اللغة واستعمال حوشي الكلام وغريب اللفظ فقد دخل على الطبيب فقال إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فتصئت طفئة فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق فلم يزل يربو وينمى حتى خالط الخلبة فألمت له الشراسف فهل عندك دواء فقال له الطبيب خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه بماء الماء فقال أبو علقمة أعد علي ويحك فاني لم أفهم منك فقال له الطبيب لعن الله أقلنا افهاما لصاحبه وهل فهمت منك شيئا مما قلت الجوازل مفردها جوزل وهو فرخ الحمام طسأ اتخمة. الوابلة طرف العضد في الكتف. الدئي ملتقى ضلوع الصدر ودأيات في فقارها يربو يزيد الخلب حجاب الكبد. الشراسف مفردها شرسوف وهو طرف الضلع المشرف على البطن تطلبها في تزلخ خرج رجل مولع بالكلمات الغريبة إلى مزرعة له وكان راكبا فرسه ووراءها مهرها فأفلتت منه ومعها مهرها فخرج يسأل عنها فمر بخياط فقال ذا النصاح وذات السم الطاعن بها في غير وغى لغير عدى هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المرهف؟ كأن غرته القمر الأزهر فقال الخياط أطلبها في تزلخ فقال ويلة وما تقول قبحك الله فما أفهم رصانتك؟ فقال الخياط لعن الله أبغضنا لفظا وأخطأنا منطقا النصاح الخيب ذات السم الإبرة الوغى الحرب الخيفان الفرس الطويلة والقباء الضامرة البطن الدقيقة الخصر الحاسن الحسن الجميل المرهض المنعم الضامر الغرة بياض في جبهة الفرس قوله في تزلخ أراد التهكم والزلخ المزلة تزل منها الأقدام لنداوتها الرطانة الكلام غير المفهوم اسمه بحر سأل بعض الأعراب آخر عن اسمه فقال بحر قال ابن من؟ قال ابن فياض قال ما كنيتك؟ قال أبو الندى فقال لا ينبغي لأحد لقاؤك إلا في زورق. ملح الحمقى والمجانين يتمنى أن يمسخ حورية قيل إن الحسن بن عبد الله بن الجفاص الجوهري كان ينسب إلى الحمق والبلاه، فقال يوما اللهم امسخني حورية وزوجني بعمر بن الخطاب فقالت له زوجته سمي الله أن يزوجك من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لابد لك أن تبقى حورية فقال ما أحب أن أكون ضرة لعائشة رضي الله عنها حماقة الأب وابنه قال أحمق لابنه وكان أحمق أيضا أي, أي يوم صلينا الجمعة في مسجد الرصافة فقال لقد نسيت ولكني أظنه يوم الثلاثاء قال صدقت كذا كان الأعرابي الأحمق سرق من اعرابي حمار فقيل له اسرق حماره قال نعم وأحمد الله فقيل له على ماذا تحمده قال كيف لم أكن عليه الابن الأحمق كان لبعض الأدباء ابن أحمق وكان مع ذلك كثير السلام فقال له أبوه ذات يوم يا بني لو اختصرت كلامك إذا كنت لا تأتي بالصواب قال نعم فاتاه يوما فقال من أين أقبلت يا بني قال من سوق قال لا تختصرها ها هنا زد الالف واللام قال في سوق قال قدم الألف واللام قال الف لام سوق قال ما عليك لو قلت من السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا تطويلا وقال هذا الولد يوما لأبيه يا أبتي اقفع لي جباعة قال وما جباعة في الثياب قال ألست قلت لي اختصر كلامك يعني جبة ودراعة نعوذ بالله كان الشيخ نصر الدين المعروف عند العامة بجوحة رجلا فاضلا فيه دعابة وفيه عقل وكان يحلو له دائما أن يخلط بين المزاح والجد ويصارح محدثه برأيه فيه في فكاهة مستملحة وذات يوم التقط الطاغية تيمورلنك فقال له يا نصر الدين إني شديد الإعجاب بأسماء الخلفاء السابقين التي تختتم باسم الله كالواثق بالله والمضصر بالله والمستنصر بالله وأريد أن تختار لي اسما من هذا النوع فالتفت إليه جوحى وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال أختار لك نعوذ بالله فضحك الطارية ولم يستطع الكلام آكلوا مال الله قال الاصمعي ولى أحد الأمراء اعرابيا على عمل من أعمال الرعية فأصاب عليه خيانة فعزله واستدعاه فلما قدم عليه قال له يا عدو الله أكلت مال الله فقال الاعرابي ومال من اكل إذا لم اكل مال الله إني والله راودت إبليس ألف مرة أن يعطيني فلسا واحدا فما فعل خواطر الشعراء معاملة الصديق أنشد بعضهم نصل الصديق إذا اراد وصالنا ونصد عند صدوده احيانا إن صد عني كنت أكرم معرض ووجدت عنه مذهبا ومكانا لا مفشيا بعد القطيعة سره بل كاتما من ذاك ما استرعانا إن الكريم إذا تقطع وجهه. كتم القبيح وأظهر الإحسان مات شبابي قال الإربلي سألت شيخا عن صدغ لحيته ولبسه للسواد في البلد فقال لي والدموع جارية من مقلتيه تسيل كالمدد مات شبابي فقد حزنت وقد ألبست شعر السواد مع جسدي هجر الصديق قال الناشئ الأصغر إني ليهجرني الصديق تجنيا فأريه أن لهجره أسبابا وأخاف إن عاترته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا وإذا بليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا أو ليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا صديق جاف قال الخوارزمي في صديق جاف وما أصبحت إلا مثل درس تأكل فهو موجود فقيد، ففي تركي له داء دوي وفي قلعي له ألم شديد أين الوفاء قال الشاعر أما الوفاء فشيء قد سمعت به فما وجدت له رسما ولا أثر فلا أطالب مخلوقا به أبدا ولا ألوم على غدر أخا غدر، ومن توهم في الدنيا أخا ثقة فإنه بشر لا يعرف البشر شرار الإخوان قال عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر رأيت فضيلا كان شيئا ملفقا فكشفه التمحيص حتى بدا لي فأنت أخي ما لم تقل لي حاجة فإن عرضت أيقنت ألا أخى فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحاجات إلا تمادية فلست براء عيب ذي الود كله ولا بغض ما فيه إذا كنت راضيا فعين الرضا عن كل عيد كليلة ولكن عين السخط تبد المساوية فلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية العقل هو الفضل أنشد مدنية الشاعر إذا جمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطلوب فإن كنت ذا مال ولم تك عاقلا فأنت كذي نعل وليس لها رجل وإن كنت ذا عقل ولم تك ذا غنى فأنت كذي رجل وليس لها نعل ألا إنما الإنسان غمد لنفسه ولا خير في غمد إذا لم يكن نفل فإن كان للإنسان عقل فعقله هو الفضل والإنسان من بعده فضل الخاطر روي عن ابي الخطاب عمر بن عامر السعدي وقد انشد موسى الهادي شعرا مدحه به يقول فيه يا خير من عقدت كفاه حجزته وخير من قلدته امرها مضر فقال له موسى الا من يا بائس فقال واصلا كلامه ولم يقطعه إلا النبي رسول الله إن له فخراً وأنت بذاك الفخر تفتخر ففقن موسى ومن بحضرته أن البيت مستدرك ونظروا في الصحيفة فلم يجدوه فضاع فصلة ما صنعت شيئاً ومن عجيب ما روي في البديهة حكاية أبي تمام حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي فقال له الكندي ما صنعت شيئا شبهت ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين بصعاليك العرب ومن هؤلاء الذين ذكرت وما قدرهم فأطرق أبو تمام يسيرا وقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكات والنبراس شعر لا قافية له وقد جاء أبو نواس بإشارات لم تجري العادة بنفسها وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة هل تصنع شعرا لا قافية له قال نعم وصنع من فوره ارتجالا ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يحبك فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي فتنفست ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك فتعجب جميع من حضر المجلس من اهتدائه وحسن تأديه وأعطاه الأمين صلة شريفة أيهم أشعر اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك فاحضر بين يديه كيسا فيه خمسمائة دينار وقال لهم ليقل كل منكم بيتا في مدح نفسه فأيكم غلب فله الكيس فبدأ الفرزق فقال أنا القطران والشعراء جربا وفي القطران للجربا شفاء فقال الأخطل فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء فقال جرير أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لهارب مني نجاء كيد المشيب وقال سعلبة بن موسى ما زلت أصنع للمشيب أتيده عني وأردع لونه بخضاري فيعود ثم أعود ثم يعود لي فأعود ثم مللت من أتعابي خضب الشيب وقال محمود بن الحسين كشاجم الكاتب يا خاضب الشيب والأيام تظهره هذا شباب لعمر الله مصنوع أذكرتني قول ذي لب وتجربة في مثله لك تأديب وتقريع إن الجديد إذا ما زيد في خلق تبين الناس أن الثوب مرقوع الخضب غش قال ابن فباطبة الحسني الرسي قالت أراك خضبت الشيب قلت لها سكرته عنك يا سمعي ويا بصري فاستضحكت ثم قالت من تعجبها تكاثر الغش حتى صار في الشعر شيب الرجال عز قال أحدهم ان المشيب رداء الحلم والادب كما الشباب رداء الجهل واللعب تعجبت ازرات شيبي فقلت لها لا تعجبي من يقل عمر به يشب فينا لكن وإن شيب بدا ارب وليس في بعد الشيب من ارب شيب الرجال لهم عز ومكرمه وشيب لكن الذل فاكتئب الجار وقال شاعر في الجار ناري ونار الجار واحده واليه قبل تنزل القدر ما ضر لي جارا اجاوره الا يكون لبابه ستر اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر حفظ اللسان قال احدهم احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان الدراهم مراهم وقال اخر إن الدراهم في المواطن كلها تكس الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. إعارة الكتب قال أبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحوزي كتبي لأهل العلم مبذولة أيديهم مثل يدي فيها متى أرادوها بلا منة عارية فليستعيروها حاشايا أن أكتمها عنهم بخلا كما غير يخفيها أعارنا أشياخنا كتبهم وسنة الأشياخ من ذيها الأناقة قال أحدهم تجمل بالثياب تعش سعيدا لأن العين قبل الاختيار فلو لبس الحمار ثياب خزن لقال الناس يا لك من حمار صعوبة الوقوف عند الأبواب قال أحدهم في صعوبة حجاب الأبواب لقلع ضرس وضنك حبس ونزع نفس ورد أمثي وأكل كف وضيق خف وفقد الف وألف فلسي وقود قرد ونسج برد ودبغ جلد بغير شمسي وشرب سم وقتل عم وكل غم ويوم نحسي ونفخ نار وحمل عار وبيع جار بربع فلسي ايسر من وقفة بباب يلقاك بوابه بحبسي شروط العلم قال الامام الشافعي اخي لن تنال العلم إِلَّا بستة سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يسرني أن تكون أمي قرأ الفرزق قصيدة له على الكميت بن زيد حين كان الأخير صبيا فراه الفرزق قد أعجب بها فسأله الفرزق هل اعجبتك يا بني الكوميت نعم يا عم الفرزدق. هل يسرك أن أكون أباك الكوميت أما أبي فلا أريد به بدلا ولكن يسرني أن تكون أمي وكان الفرزدق يقول ما مر بي مثلها طبائع النساء وأخلاقهن بغض البنات هجر أبو حمزة الضبي خيمة امراته وأخذ يبيت عند جيران له. حين ولدت امرأته بنتا فمر يوما بخبائها وإذا هي ترقصها وتقول ما ابي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا فالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا فغد الشيخ حتى ولج البيت فقبل رأس امرأته وابنتها. غيرة النساء. قالت حصة الركونية في حرصها على رجلها. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. حب المال والشباب. وقال علقمه الفحل فإن تسألوني في النساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب ليس لديوان الرسائل أريدك قال أبو العيناء فقطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت لها فإن تمسري من قبح وجهي فإنني أريب أديب لا غبي ولا فدم فأجابتني ليس لديوان الرسائل أريدك يرغبن في الزواج وإن احدود بالظهر قيل إن امرأة عجوزا مريضة فأتاها ابنها بطبيب فرآها الطبيب متزينة بأسواب مصبوغة فعرف ما بها فقال الطبيب ما أحوجها إلى زوج فقال الابن وما حاجة العجائز للأزواج فقالت الام العجوز ويحك الطبيب اعلم منك على كل حال افلا ارضى بما رضي الله به قال الاصمعين رأيت بدوية من احسن النساء وجها ولها زوج قبيح فقلت يا هذه أتغضينا أن تكوني تحت هذا فقالت يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربي فجعلني ثوابا وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي أفلا أرضى بما رضي الله به إني وإياك في الجنة وكان لعمران بن حطان زوج جميلة وكان هو قصيرا دميما فقالت له ذات يوم أعلم أني وإياك في الجنة قال كيف قالت لأنك أعطيت مثلي فشكرت وأنا بليت بمثلك فصبرت والصابر والشاكر في الجنة توصي بنتها يوم زفافها أوصت أعرابية بنتها عند إهدائها فقالت تقلعي زج محد، فإن أقرى فاقلعي سنانه فإن أقرى فاكسر العظام بشيفه فإن أقرى فاقفع اللحم على ترسه فإن أقرى فضع الأكاف على ظهره فإنما هو حمار وصية امرأة عاقلة لابنتها ليلة زفافها خطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياد فأنكحه إياها فلما كان بناؤها به خلت بها أمها فقالت أي بنيا إنك فارقت بيتك الذي منه خرجتي وعشك الذي فيه درجتي إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يقل لك عبدا واحفظي له خصالا عشرا يقول لك ذخرا أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواثر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعه والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له امرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم اياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة بين يديه إذا كان فرحا فولدت له الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الشاعر أخبار النساء مع الرجال إن كيدهن عظيم قال بعض العلماء إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان لأنه سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال سبحانه في النساء إن كيدكن عظيم نأكل رأس أمك ورأس أبي اشترى رجل رأسين فوضعهما بين يدي امراته وقال اقعدي نأكل فاخذت رأسا فوضعته خلفها وقالت هذا لأمي فأخذ الرجل الرأس الآخر ووضعه خلفه وقال هذا لأبي قالت فماذا نأكل قال ضعي رأس أمك وأضع رأس أبي فنأكلهما انتقام امرأة مرت امرأة بقوم من بني نمير فأحد النظر إليها فقال منهم قائل: والله إنها لرسحاء فقالت يا بني نمير والله من تثلتم في واحدة من اثنتين لا قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا قول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا كلام مظلوم ووجه ظالم روي أن رجلا وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق وكانت المرأة حسنة المنتقب قبيحة المسفر وكان لها لسان فكأن الأمير مال معها فقال يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها فأهوى زوجها فألقى النقاب عن وجهها فقال الأمير عليك اللعنة كلام مظلوم ووجه ظالم امرأة تشكو زوجها لعمر رضي الله عنه أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله فقال لها نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب الاسدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال له عمر كما فهمت كلامها فقض بينهما فقال كعب علي بزوجها فاتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكو قال أفي طعام أو شراب؟ قال لا فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم ارشده ألها خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده ولست في أمر النساء أحمده فقال زوجها زهدت في فراشها وفي الحجل إن امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخليف جلل فقال كعب إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل فأعطيها ذاك ودع عنك العلل ثم قال إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة فقال عمر رضي الله عنه لا أدري من أيكم أعجب أمن كلامها من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك زوج الاثنتين قيل لأعرابي من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش فتزوج امرأتين ثم ندم فأنشأ يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا انعم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تضحي وتنسي تداول بين أخبث زئبتين رضا هذه يهيد سخطة هذه فما أعرى من إحدى السخطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذا الضر بين الضرتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين فإن احببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عذبا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحسلين طائف متنوعة عبث الجاحب قال الجاحب ما غلبني أحد قط إلا امراه ورجل فأما الرجل فاني كنت مجتازا ببعض الطرق فإذا أنا برجل بطين كبير الهامة طويل اللحيه بيده مشط يمشط به لحيته فقلت في نفسي رجل قصير بطين ألحى فاستزريت فقلت أيها الشيخ قد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال قل فقلت كأنك صعوة في أصل حشي أصاب الحش طش بعد رشي فقال اسمع جواب ما قلت كأنك كندر في زيل كبشي يدلدل هكذا والكبش يمشي الكندر ثمه شجرة شائكة يدلدل أن يضطرب ويتهدل وقال الجاحظ وأما المرأة فقد رأيت بالعسكر امرأة طويلة القامة جدا ونحن على طعام فأردت أن أمازحها فقل انزلي حتى تأكل معنا فقالت وأنت فصعد حتى ترى الدنيا سورة الشيطان قال الجاحظ أتتني امرأة وأنا على باب داري فقالت لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ وقالت له مثل هذا وانصرفت فسألت الصائغة عن قولها فقال إنها أتت الي تسألني أن أنقش لها على خاتم صورة شيطان فقلت لها ما رأيت الشيطان لأنقش صورته فأتت بك وقالت ما سمعت وصية الجاحل ومن نوادر الجاحظ ما رواه عن نفسه قال سألني بعضهم كتابا بالوصية أي طلب منه توصية فإذا فيها كتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقه فإن قضيت حاجته لم أحمدك وان لم أذمك فرجع الرجل إلي فقلت كأنك قرأت الرقعة قال نعم قلت لا يضيرك ما فيها فإنه علامة لي إذا أردت العناية بشخص فقال قطع الله يديك ورجليك ولعنك قلت ما هذا قال هذا علامة لي إذا أردت أن اشكو أحدا ما تشتهي وقال الجاحظ مرض علي بن عبيدة الريحاني فدخلت عليه عائدا وقلت له ما تشتهي يا أبا الحسن فقال عيون الرقباء وألسن الوشاة وأكباد الحسان الأصمعي وخليله استقرض من الأصمعي خليل الله، فقال نعم وكرامة ولكن سكن قلبي برهن يساوي ضعف ما تطلبه فقال يا أبا سعيد أما تثق بي قال بلى وهذا خليل الله إبراهيم قد كان واثقا بربه وقال إن قلبي الأعمى والسراج قال بعضهم خرجت ليلة من قرية لبعض شأني فإذا أنا بأعمى على عاتقه جرة وبيده سراج فلم يزل يسير حتى انتهى إلى النهر وملأ جرته وعاد فقلت له يا هذا أنت أعمى والليل والنهار عندك ثواب فما تفطع بالسراج قال يا كثير الحضول حملته لأعمى القلب مثلك يستضيء به لئلا يعثر فيه في الظلم فيقع علي وأقع وتنكسر جرتي قل إن شاء الله قال بعضهم خرج أبو جوالق يوما فلقيه بعض أصدقائه فقال إلى أين يا ابا جوالق فقال أشتري حمارا فقال صديقه قل إن شاء الله فقال ما هذا موضع إن شاء الله الدراهم في قمي والحمار في السوق ومضى إلى السوق فسرقت دراهم فعاد فرآه فقال له اشتريت الحمار فقال له سرقت الدراهم إن شاء الله الولد شبيه أبي كان لمحمد بن بشير الشاعر ولد جسيم فأرسله في حاجة فابطا عليه ثم عاد ولم يقضها. فنظر إليه ثم قال عقله عقل طائر وهو في خلقه جمل فأجابه مشبه بك يا أبي ليس لي عنك منتقل بين الرجل وزوجته تحدث ابن الجوزي عن رجل اسمه يزيد كان قبيح الصورة فلما حملت امراته قالت له الويل لك إن كان ولدي يشبهك فأجابها بل الويل لك أنت إن جاء يشبه أحدا غيري الرجل الجبان قيل لرجل جبان في بعض الوقائع تقدم فأنشأ يقول وقالوا تقدم قلت لست بفاعل أخاف على فخارتي أن تحطم فلو كان لي رأساني أتلت واحدا ولكنه رأس إذا راح أعطم ولو كنت مبتاعا لدى السوق مثله فعلت ولم أحتل بأن أتقدم فأؤتم أولادا وأرمل نسوة فكيف على هذا ترون التقدم رزق الأحمق قيل أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه أتدري لما رزقت الأحمق قال لا يا رب قال ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال ولبعض العرب ولا تجزع إذا اعترت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل وإن العسر يتبعه يسار وقول الله اصدق كل قيل فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول يا شيخ ما صناعتك دخل يزيد بن منصور الحميري على المهدي وبشار بن برد بين يديه ينشده قصيدة امتدحه بها فلما فرغ من شعره أقبل عليه يزيد وكانت فيه غفلة فقال يا شيخ ما صناعتك فقال بشار أتقب اللؤلؤ فضحك المهدي ثم قال لبشار اغرب ويلة أتتنادر على خالي فقال بشار ما أصنع به يرى شيخا أعمى ينشد القصيدة شعرا ويتأله عن صناعته الخادم المطيع روى أبو العيناء قصه عن صاحبه عيسى المرادي قال كان لهذا الرجل خادم شأنه عجيب فهو من اكسل خلق الله فوجهه يوما ليشتري له عنبا وتينا فأبطأ زيادة على العادة ثم عاد يحمل عنبا فقط فقال له لقد أططأت حتى بلغت الروح الحلقوم ثم جئت بإحدى الحاجتين ثم أوجعه ضربا وقال له إياك إذا أمرتك بحاجتين أن تجيء بحاجة وإنما ينبغي لك إذا استقضيتك بحاجة أن تقضي حاجتين ثم لم يلبث إلا قليلا حتى دهمته علا فقال لغلامه امضي فجئني بالطبيب وعجل فمضى الغلام وجاء بطبيب ومعه رجل آخر فقال له سيده هذا رجل اعرف فمن ذلك الرجل الآخر فقال الغلام إنك ضربتني بالأمس وأمرتني أن أقضي لك حاجتين إذا طلبت حاجة واحدة وها أنا ذا قد أصعتك فجئتك بالطبيب وبحصار القبور السائل والدجاجة المشوية حقي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية فوقف سائل ببابه فخرج وانتهره فذهب فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته ادفع إليه هذه الدجاجة فخرجت فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية فسألها زوجها عن بكائها فاخبرته أن السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول فقال لها زوجها أنا والله ذلك السائل يموت غيظا وأنا أموت فرحا كان في بغداد في زمن سلف رجلان يتحاسدان ويتنافسان على الجاه والسلطان وكان أحدهما في أحد المناصب وأما الثاني فكان خارجها وكان ولي الأمر يبغض الاثنين ويتمنى زوالهما فحضر الثاني يوما لدى الوالي فقال إنني أيها الأمير أعلم بأنك تبغضني كما أنك تبغض منافسي فلان فإن أردت دللتك على حيلة تنقذك من الاثنين فقال الوالي وما هي قال تعزله وتنصبني مكانه فهو يموت غيظا وأنا أموت فرحا حكم سليمان الحكيم اختصمت مرأتان في طفل وليد وذهبتا إلى سليمان الحكيم فقال لهما ما دامت كل منكما تدعيه لنفسها فإني سامر بشطره شطرين فتأخذ كل منكما نصفا وأمر بالسيف فصاحت إحداهما فزعا كلا دعه حيا ولتأخذه هي وسكتت الأخرى فقال سليمان لا بل تاخذيه انت لجزعك عليه وسكوتها ابو العيناء وابن ادم وقف رجل من العامه بجوار ابي العيناء وكان اعمى فلما أحس به قال من هذا قال رجل من بني ادم فقال ابو العيناء مرحبا بك اطال الله بقاءك ما كنت اظن ان هذا النسل الا قد انقرض حضور البديهة يوصف بعض الموالد الذكاء وحضور البديهة في المواقف التي تتطلب ذلك فقد روى سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه قال كان فتيان من قريش يرمون فرمى واحد منهم من ولد أبي بكر وطلحة فقرطس فقال أنا ابن عظيم القريتين فرمى آخر من ولد عثمان فقرطس فقال انا ابن الشهيد ورمى رجل من الموالي فقرطس فقال انا ابن من سجدت له الملائكة فقالوا له من هو فقال ادم معنى قرطس اصاب الهدف ادعاء النبوة ادعى النبوة رجل ايام المتوكل فلما حضر بين يديه قال له انت نبي قال نعم قال فما الدليل على صحة نبوتك قال القرآن العربي يشهد بنبوتي في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وأنا اسمي نصر الله قال فما معجزتك قال ايتوني بمرأة عاقر انكيحها تحدل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى أعطيه زوجتك حتى نبصر كرامته. فقال الوزير أما أنا فأشهد أنه نبي الله وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به فضحك المتوكل وعفا عنه وبعد أخي المسافر وعزيز المسامر هذا ما اخترته لك من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي للدكتور نايف معروف أرجو أرجو أن يكون قد نال إعجابك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوك فائز عبد القادر شيخ الزور.